موسوعه ا و ج ع ل ن ا ا ل ل ي ل ل ب ا ا س و ج ع ل ن ا ا ل ن ه ا ر م ع ا ش ا و ب ن ي ن اسماء فوقكم ب ا ا ج ل و ه ا و أ ز ل ن ا م ن المعصرات مانا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أ ف و ا ج ا وفتحت السماء فكانت ب و ا ب ا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين ماب لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا ج ز ا ء و فقط انهم لا إ ن ه م كانوا لا يرجون حسابا وكذا ب و بيا آ تنا كذابا و ك ل شيء ن ح ص س ي ن ه ك ت ا ب ا فذوقوا فلنزيدكم إ ل ا عذابا إن ل ل موسوعه ت النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل ا ه ا جزاء ا ل ح س ن ا رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا لا يتكلمون ل لا يتكلمون الا ي ت ك م و ن إ ل من ذ ن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه ماءا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ي ن ظ ر المرء ما قدمت يداه